التسجيل العاشر. استمع إلى التراكيب ثم أملِ الفراغ بالكلمة المناسبة. ألف حقيقة الإيمان. باء العمل الصالح. تاء إقرار اللسان. أركان الإيمان